لا أقدمها من باب الطرف الفكري ولا من باب الثقافة الذهنية الباردة الباهتة ولا أقدمها هروبا من الواقع وإنما أقدمها لنصحح به الواقع فنحن نعيش واقعا طغط فيه الماديات والشهوات والأنانية البغيضة وانشغل فيه كثير من الخلق عما هو آت بل وانحرف فيه كثير من الناس عن منهج رب الأرض والسماوات وتناسى الكثيرون أنهم سيعرضون حتما بين يدي الملك الحق جل وعلا ليسأل كل واحد منهم بمفرده أمام الله تبارك وتعالى قال سبحانه إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا ليقف بين يدي الحق جل وعلا ليقال له اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبة من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فالله جل وعلا أقام الحجة على الخلق فأرسل الرسل والأنبياء وأبقى العلماء بعد الرسل والأنبياء ليحمل العلماء مشاعل الهداية التي أتى بها الرسل والأنبياء وليتحرك العلماء بنفس المنهج الذي تحرك به الرسل والأنبياء ليذكروا الخلق بالحق تبارك وتعالى أيها الأحبة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 وتعرفنا على أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة, الصلاة فإن صلحت صلح سائر عملك وإن فسدت فسد سائر عملك ثم يسأل العبد عن عمره فيما أفناه وعن جسمه فيما أبلاه وعن علمه ماذا عمل به وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه فإذا فرغ الله تبارك وتعالى من الحساب أمر جل جلاله بدواوين المظالم أن تنصب للقصاص واداء الحقوق فيقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء كما بينت ثم يقضي الله تبارك وتعالى في الدماء فالدماء أول حق من حقوق العباد يقضي الله فيه بين الخلق يوم القيامة ولا تعارض بين هذا وبين حديث رسول الله أول ما يحاسب عليه العبد الصلاة فقد جمعت رواية النسائي بين الأمرين فقال صلى الله عليه وسلم أول ما يحاسب عليه العبد الصلاة وأول ما يقضى فيه بين الناس يوم القيامة في الدماء فالدماء لها حرمة عظيمة لأن الله جل وعلا هو واهب الحياة وليس من حق أحد أبدا أن يستحل هذا الحق أو أن يستبيح حماه إلا في حدود الشرع الذي شرعه ربنا جل وعلا وهو وحده سبحانه الذي أعلم بمن خلق قال تعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير فالدماء لها حرمة عظيمة لذا كانت الدماء أول ما يقضي الله فيه بين العباد يوم القيامة كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول ما يقضى فيه يوم القيامة في الدماء وتدبر معي هذا الوعيد الذي ذكرته بالأمس في قول ربنا جل وعلا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما وحتى لا يظنن أحد أن الدماء التي قدسها ديننا وبيّن حرمتها إسلامنا ليس الدماء المسلمين فقط وإنما هي الدماء بصفة عامة في حدود الشريعة التي شرعها ربنا تبارك وتعالى أقول حتى لا ظنن أحد ذلك وذكر فقط مرة أخرى بهذا الحديث الجميل الذي رواه البخاري في التاريخ والنسائي في السنن بسند صحيح من حديث عمرو بن الحمق الخزاعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من أمن أمن أعط الأمانة من أمن رجلا على دمه فقتله فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا ده كلام النبي محمد عليه الصلاة والسلام يعني وددت الآن أن لو سمعت الفاتيكان وسمعت أوروبا وسمعت أمريكا وددت كما ذكرت قبل ذلك في هذه السلسلة المباركة أن لو ترجم هذه الكلمات بعض أحبابنا وإخواننا ممن تحترق قلوبهم غيرة على دين الله بصفة عامة وعلى رسول الله بصفة خاصة وقد أساء إليه كثير من الجهلاء الأقزام هنا وهناك وهنالك ها هو محمد صلى الله عليه وسلم يبين حرمة الدماء بصفة عامة فيقول من أمن رجلا على دمه أي أعطأت بعد القصاص وبعد الحساب يأمر الملك جل وعلا بنصب الموازين وبعد القصاص والقصاص أخذ من الحسنات ورد من السيئات بعد القصاص وبعد الحساب يأمر الملك جل وعلا بنصب الموازين يا الله بعد كل ده لسه فيه موازين نعم الحساب لتقرير الأعمال والموازين لبيان مقدارها ليكون الجزاء بحسبها وما ربك بظلام للعبيد لا والله تاني تاني الكلمتين دول خلي بالحضرتك معايا بقول لحضرتك الحساب لتقرير الأعمال ما تقدرش تنكر وانا فصلت ذلك صحيفة فيها كل شيء كم من معصية قد كنت نسيتها قد كنت نسيتها ذكرني الله إياها وكم من مصيبة قد كنت أخفيتها أظهرها الله لي وأبداها اللهم اصطرنا ولا تفضحنا ما لكش عذر طيب يبقى الحساب لتقرير الأعمال الميزان لبيان مقدارها ليكون الجزاء بحسبها وما ربك بظلام للعبيد خلي بالك بقى قضية خطيرة وجليلة قضية الميزان نحن المؤمنين نحن الموحدين نؤمن بالميزان ونعتقد اعتقادا جازما فيه ونعتقد أنه لا يعلم عظمته وحقيقته إلا الرحيم الرحمن جل جلاله الميزان توزن فيه الأعمال أو يوزن فيه العبد أو توزن فيه الصحف على ثلاثة أقوال لأهل العلم طيب عشان ما تسرحش كتير اسمع كلام البشير النذير في مستدرك الحاكم بسند صحيح على شرط مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال من حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال يوضع الميزان يوم القيامة فلوزن فيه السماوات والأرض لوزنهما يا الله يبقى عشان ما تسرحش لا يعلم مقدار هذا الميزان إلا الرحيم الرحمن يوضع الميزان يوم القيامة فلو وزن فيه السماوات والأرض لوزنهما، وفي رفض لوسعته، لوسعته، أي لوسعت لوسعت أي لوسعت كفتاه أو كفتاه، واللغتان صحيحتان السماوات والأرض. لوزن فيه السماوات والأرض لوزنهما أو لوسعت. فتقول الملائكة يا رب لمن يزن هذا؟ فيقول ربنا جل وعلا لمن أشاء من خلقي فتقول الملائكة سبحانك ما عبدناك حق عبادتك طيب تعالى اسمع كذا للقرآن ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا فِيهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ يَا الله وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ قَالَ فِي الْحَدِيثِ الْقُدُسِيِّ يَا عِبَادِي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا وتنبر قول الله فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون اللهم اجعلنا من المفلحين فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون من ثقل ميزانه بحسنة واحدة لا تحقرن من المعروف شيء حسنة تدخل بها الجنة من ثقل ميزان بحسنة واحدة نجى دخل الجنة ومن خف ميزانه بسيئة واحدة هلك فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية ومن خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية يا الله من ثقل ميزانه ولو بحسنه لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق اوعى تحقر حسن الحسنات اوعى تحقر عمل من الأعمال يا أخي أقسم بالله ممكن ترى رجلا فقد بصره أعمى تأخذ بيده فقط إلى المكان الذي يريد والله العظيم لعل الله أن ينجيك بهذا العمل معقول أيوة ممكن تجد غصن من الغصن شجرة في الأرض في طريق عام تشيله تبعده عن طريق الناس والله تدخل بها الجنة وقد أخبرنا الصادق بذلك والله العظيم ممكن تسئ كلبا شوية مية أو تسئ أطة شوية مية تدخل بها الجنة ما فيش كلام بدون دليل لقد أخبرنا البشير النذير عن بغي بغي يعني امرأة زانية من زواني بني إسرائيل دخلت الجنة في كلب كلب وعن امرأة دخلت النار في هرة في قطة يا الله فإذا كانت الرحمة بالكلاب تغفر الخطايا للبغايا فكيف تصنع الرحمة بمن وحد رب البرايا أما لما ترحم عبدا من عباد الله أو أمة من إماء الله لما ترحم أخا من إخوانك أو أختا من أخواتك أو رجلا من المسلمين أو من الفقراء أو من المستضعفين رحم بالكلب غفر الله بها لبغي وامرأة عذبت قطة فدخلت فيها النار هذا دين نبينا المختار صلى الله عليه وآله وسلم فلا تحقرن من المعروف شيئا بقول لحضرتك حسن وحده يثقل الله بها ميزانك وسيئة يخف بها الميزان فمن ثقل ميزانه ولو بحسنه نجا، ومن خف ميزانه ولو بسيئة خسر ومن استساوت حسناته مع سيئاته فهو على الراجح من قول جمهور أهل العلم مع أهل الأعراف في مكان بين الجنة والنار فأهل الأعراف استوت حسناتهم مع سيئاتهم قاعدت بهم حسناتهم فلم توصلهم إلى الجنة وسيئاتهم كذلك الحسنات أقل من أن يدخلوا الجنة وحجبتهم كذلك عن النار والسيئات أقل من أن يدخلوا بها الجنة فهم قوم تساوت حسناتهم مع سيئاتهم هم أهل الأعراف إذا نظران الأعراف إلى أهل الجنة قالوا سلام عليكم وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كل بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون يعني لم يدخل أهل الأعراف الجنة وهم يطمعون في دخولها بفضل الله وبرحمته جل وعلا طيب وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين يبقى من تساوت مع سيئاتهم على الراجح هم أهل الأعراف شايف الموازين طيب عم الشيخ إيه اللي بيوضع في الميزان للعلماء ثلاثة أقوال وخلي بل حضرتك معايا قوي للعلماء ثلاثة أقوال الأول قالوا توضع في الميزان الأعمال الأعمال التوحيد والصلاة والصيام والزكاة والحج والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله وحضور مجالس العلم والنفقة والصدقة والخشية والتوكل والإنابة والتفويط والرجاء والبكاء من خششة رب الأرض والسماء بتقول الأعمال دي توضع في الميزان أيوة إزاي والأعمال أعراض ليست أجساما إزاي التوحيد يوضع في الميزان كيف توضع الصلاة في الميزان كيف توضع الخشية والتوكل والرجاء والإنابة والتفويض والاستعانة والاستغاثة في الميزان هذه أعراض وليست أجساما خلي الله جل وعلا قادر على أن يحول الأعراض إلى أجسام وأن يضعها في الميزان ليثقل الميزان أو ليخف الميزان بحسب الحسنات والسيئات الأدلة على ذلك من كلام النبي صلى الله عليه وسلم كثير جدا خذ بعض الأدلة بسرعة ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان اسمع التالتة ثقيلتان في الميزان هما سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم يلا ثق الميزان كنت جالس الآن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن رب العز يحب الكلمتين دول يحب هاتين الكلمتين كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان هما سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم عرض يوضع في الميزان ويثقل الله عز وجل بهاتين الكلمتين الجميلتين الحبيبتين له يثقل الله بهما ميزان العبد المؤمن يوم القيامة. أيضا في الحديث الذي راه أبو دودة، ترمذي، وابن حبان، وغيرهم، بسند صحيح من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمني؟ يوم القيامة من من حسن الخلق الله مافيش أثقل في ميزانك يوم القيامة من حسن الخلق خلي بالك قضية مش قضية منظرة ولا فزلك لا إطلاق حسن الخلق الله حسن الخلق محتاج أنا محتاج حد يقول لي حسن أخلاقك مع ربك مع نبيك محتاج حد يقول لي حسن أخلاقك مع زوجتك مع أمك مع أبيك مع أولادك مع جيرانك مع موظفيك ومرؤوسك في العمل حسن الخلق كلمة جميلة ابتسامة حلوة يا أخي والله لو لم تستطع أن تعامل الناس بكلمة رقراقة وابتسامة مشرقة جميلة لو كففت أذاك عن الخلق فهذا من حسن الخلق الإنسان يكف أذاه ويكف شره عن خلق الله تبارك وتعالى هذا من حسن الخلق فكيف لو أدخلت الصرور على قلب أخيك كيف لو رحمت ضعيفا كيف لو بذلت الدواء لمريض بحب كيف لو أخذت بيد أعمى لا يرى الطريق كيف لو أعطيت فقيرا جنيها أو مئة جنيه كيف لو عاونت يتيمة في نفقات زواجها حسن الخلق إنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإنهم ذهبت أخلاقهم ذابوا والله لا كرام لهذه الأمة إلا بحسن الخلق يا تتصور أن البعث النبوي يتلخص في هذه القضية فيقول الحبيب إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق واللفظ الصحيح لأتمم صالح الأخلاق إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق تصورت تلخص البعث المحمدية في قضية الأخلاق أيوة عبادة بدون خلق ما الذي انتفع به صاحبها من ورائها علم بدون خلق ما لش قيمة كم من مقرب إلى الله وهو بعيد عن الله وكم من مخوف من الله وهو جريء على الله وكم من تال لكتاب الله وهو منسلخ عن آيات الله قضية اخوانا قضية خلق خلق حسن خلق شوف النبي الماء من شيء أثقل في ميزان المؤمن من حسن الخلق وإن الله يبغض الفاحش البذيء وفي رواية أبي داود بن حبان والترمذي حديث عائشة بسند صحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال إن المؤمنة لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم مش عاوز تفرع لنا مضوع جميل لكن حسن الخلق أثقل شيء في الميزان يبقى حسن الخلق يوضع في الميزان ويثقل الله عز وجل به ميزان المؤمن يوم القيامة تكلم جميل طيب خد رواياك من جميل أوي لأؤكد لك أن العمل وإن كان عرضاً الله جل وعلا يحوله إلى جسم يثقل به الميزان. النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في صحيح مسلم من حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه قال الحبيب أو غيائتي أو حزقاني أو فرقاني من طير صواف تحاجاني عن صاحبهما يوم القيامة. يا الله حدث في غيث الرقة والجمال وكل كلام النبي رقيق وجميل اسمع الرواة تاني النبي يقول عليه الصلاة والسلام يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به تقدمه سورة البقرة وسورة آل عمران كأنهما غمامتان الغمامة اللي بتظلل على الرأس كأنهما غمامتان أو غيايتان والغياية هي الغيامة أيضا أو غيايتان أو حزقان أو فرقان يعني جماعات من الطير أو حزقان أو فرقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما أي بين يدي الله جل وعلا يوم القيامة خد كمان رواية بس معلش ونرجع إن شاء الله لبقية أقوى أهل العلم روى البخاري ومسلم هذه رواية عجيبة جدا روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يؤتى يوم القيامة بالموت من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يؤتى يوم القيامة بالموت على هيئة كبش أملح يا الله الموت الموت شوف الموت يؤتى به يوم القيامة على هيئة كبش أملح في موضع بين الجنة والنار وينادى على أهل الجنة يا أهل الجنة فيشرى إبون وانظرون فيقال لهم هل تعرفون هذا فيقولون نعم إنه الموت ثم ينادى على أهل النار يا أهل النار فيشرى إبون وانظرون هل تعرفون هذا نعم إنه الموت فيؤمر بذبحه الموت الحديث في الصحيحين فيؤمر بذبحه ثم ينادى على أهل الجنة يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت يبقى الأعمال توضع في الميزان حتى ولو كانت أعراضة يحولها الملك القادر على كل شيء إلى أجسام ليثقل الله بها الميزان بحسب الحسنات والسيئات طيب ده كلام جميل أوي يبقى ده القول الأول لأقوالي من أقوال أهل العلم في أن الذي يوضع في الميزان هو الأعمال طب القول الثاني قال أهل العلم بل الذي يوضع في الميزان العبد نفسه يا الله أنت اللي هتوضع في الميزان وأنا العبد نفسه والذي يوضع في الميزان إما أن يثقل الميزان أو يخف بس مش بحسب بقى الضخامة ها والجسم إطلاقا ولا بالنحافة والضعف لا لا لا لا لا أمال بإيه لا بالإيمان والعمل الصالح والتقوى موازين الدنيا تختلف عن ميزان الآخرة الناس في الدنيا لها موازين أخرى لا موازين مختلفة عن ميزان الله جل وعلا تب خلي بالك كده ونرجع للجزئية دي روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى يوم القيامة بالرجل السمين العظيم فلا يزن عند الله جناح بعوضة ما يزنشق نح دبانه يؤتى يوم القيامة بالرجل السمين العظيم فلا يزن عند الله جناح بعوضة اقرأوا إن شئتم قوله تعالى فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا يا الله يا الله رجل ما شاء الله في الدنيا في الدنيا رجل سمين ورجل عظيم له وضعه له كيانه له مكانه وله كرامة بين الناس بس ما فيش ايمان ما فيش تقوى ده ما يزنش عند ربنا جناح دبانه ما لهش قيمة ما يزنش عند رب العزة جناح ذبابة ليه إن أكرمكم عند الله أتقاكم طيب خود الرواة تني جميلة قوي في مسند الإمام أحمد بسند حسن قال الحفظ من كثير بسند جيد قوي من حديث علي رضي الله عنه أن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه شوف سيدنا علي يقول أن عبد الله ابن مسعود صعد يوما على شجرة أراك يجني سواكه الشجر الأراك اللي بيجنى منه السواك حضرتك طبعا عارف السواك اللي به المؤمن وهو سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم السواك يجنى من شجر اسمه شجر الأراك معلش سمحوني أنا لما اسم علي رضوان الله عليه مع كلمة الأراك ما بقدرش عديها لازم أقف عندي موقف جميل كده وهرجع بسرعة تاني لقضية وزن العبد لكن موقف رقيق أوي, أوي من سيدنا علي رضوان الله عليه أهدى يوما سواكا من أراك للسيدة فاطمة بنت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأول من السيدة فاطمة وضعت السواك في فمها الطاهر المبارك وبدأت تستاك به فسيدنا علي بيدعيمها مدعبة رقيقة أوي جميلة أوي نظر إلى السواك في فمها وبقول له إيه أما تخشى يعود الأراك أراك؟ أما تخشى يا عود الأراك أراك لو كنت من أهل القتال قتلتك فلم يفز مني بثغرها يا سواك سواك يا سلام بالله عليك حد ألك كلمة تدل زكته والله ولنا ولا حول نقوة إلا بالله كلام جميل أخ من أحببنا طلبنا كذا بقول والله يا شيخ سمعت قتلتك فلم يفز مني بثغرها يا سواك سواك يا سلام بالله عليك حد ألك كلمتين دول زوجته والله ولنا ولا حول ولا قوة إلا بالله كلام جميل أخ من أحبابنا طلبنا كذا بقول والله يا شيخ سمعتك بتقول الكلمتين دول في عقد زواج وعقد زواج هو الصح ما ينفعش عن العقد قران لا ما ينفعش لا تصح لا لغة ولا شرعة بيقول سمعتك بتقولهم في عقد زواج حفظت الكلمتين ورحت اشتريت سواك بقول كنت لسه متجوز قريب يعني متزوج بالي لي 3 4 ايام اشتريت سواك من قدام الجامع ومشيت طول الطريق اول اما تخشى يعود الاراك اراك اما تخشى يعود الاراك اراك لو كنت من اهل القتال قتلتك فلم يفز مني بثغرها يا سواك سوق بقول حفظت الكلمة دول صم يا مولانا ورحت للزوجة بقى عروسه واديتها السواك يقول لي استنى يا مولانا تحط السواك في ما فيش فايده ما فيش عاوز أشوف السواك مفيش فايد بقول خيف أقول لها ما تستاكي تفئس الموضوع وانا عاوز أعمل فيها ملهم بقى عاوز أبقى أحمد شوق يعني سبحان الله بقول خ... ما فيش فايد فات ال... ال... الأجازة بتاع الفرح ورحت الشغل وراجع في يوم لقيتها بتستاك. أدور يا مولانا على الكلمتين ما لقيتهمش ولا حول ولا أقواتي إلا بالله. يا سلام بيقول فجعلت الريح وتكفأه الله أكبر قمت شوية ريح قمت وقع عبداليب مسعود وكان عبدالله بن وكان سعود رجلا ضعيف البنية قوية الإيمان قوية اليقين فتى المعلم رضوان الله عليه الغلام المعلم المبارك اللي النبي قال من أراد أن يقرأ القرآن غضا طريا فليقرأ على قراءة ابن أم عبد يعني على قراءة عبدالله بن سعود اللي كان النبي يروح يقول له يقرأ علي النبي يحب يسمع القرآن من عبد الله بن مسعود في عبد الله يقول له أقرأ عليك وعليك أنزل يا رسول الله يقول له أقرأ عليه فإني أحب أن أسمعه من غيره قال عبد الله بن مسعود فقرأت عليه فكيف إذا جئنا سورة النساء إلى قوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا الآيات قال فقال لي حسبك حسبك قال ابن مسعود فالتفت إلى النبي فرأيت عينيه تذرفان صلى الله وسلم بارك على الحبيب المحبوب عبد الله بن امت ريح واعتوا على الارض فالصحابة ضحكوا فالنبي بيقول لهم مما تضحكون قالوا من دقة ساقيه يا رسول الله يعني ساق الله مصعود نحيف قوي، قالوا نضحك من دقة ساقيه يا رسول الله خلي بالك شوف النبي قال ايه قال لهما يقصد الساقين لهما اثقل في الميزان من جبل احد يا الله الله الله أكبر رضي الله عن ابن مسعود دي شهادة عجيبة لهما أثقلوا في الميزان من جبل أحد قضية مش بالضخامة لا دي موزن الدنيا لكن موزن الأخرة بالتقوى بالإيمان إن أكرمكم عند الله أتقاكم نبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين مر عليه رجل فقال النبي لأصحابه ما تقولون في هذا قال رجل من أشراف القوم حري إن خطب أن ينكح وإن شفع أن يشفع وإن تكلم أن يسمع لقوله فسكت ثم مر رجل من الضعفاء فقال النبي وما تقولون في هذا قالوا هذا رجل من ضعفاء المسلمين هذا حرينا خطب أن لا يزوج وإن شفع أن يشفع وإن تكلم أن يسمع لقوله فأشار النبي إلى هذا الرجل المؤمن الضعيف وقال والذي نفسي بيده هذا خير من ملء الأرض من مثل هذا دي موازين كنتم موازين الأخرة تختلف إن أكرمكم عند الله أتقاكم يبقى بيوضع في الميزان العد طيب أنا ممكن أسأل حضرتك سؤال وأسأل لنفسي أنا ميزاني إيه وزن عند ربنا شكله إيه ما سألتش نفسك كده وانت بتوزن ها وبتغش في الميزان إنك حتوضع في يوم من الأيام في ميزان بين يدي الرحيم الرحمن وحتسأل الكيلو ما فيش كيلو ألف جرام أبداً مفيش متر ميت سنطي أبداً في القماش كل حاجة كشت كده ليه؟ فين الأمانة؟ ما سألتش نفسك وانت بتوزن وانت بتشتري عاوز انت بتشتري تدخل الحق كامل تقول له طب بالميزان طب ولو انت بتبيع المسائل طيرة على الهوى لا إله إلا الله ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين أنا وزن إيه عند الله طب أعرفي زعم الشيخ يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين أنا وزن إيه عند الله طب أعرف زعم الشيخ تعرف من هنا وزنك إيه عند عند أمك عند أبيك عند الناس عند موظفيك عند ولادك عند زوجتك وزنك ايه ترمومتر تقدر تعرف بيه وزنك ايه بس مش بالخوف ولا بالرعب ولا بالمنصب ولا بالجاه لا بالخلق وبالدين وبالإيمان وبالصدق وبالوفاء وبالأمانة وبالكرامة وبالرجولة وبالشهامة بحسن الخلق وزنك هنا ان اكرمكم عند الله اتقاكم حق التقوى لثقل الله ميزانك بالايمان وبالتقوى في يوم لا يثقل الميزان الا العمل الصالح طيب ده كلام جميل يبقى القول الثاني العبد هو اللي بيوزن في قول ثالث لعلماءنا قالوا لا ده اللي بيوزن الصحائف صحف الاعمال اللي مدون فيها العمل الأول الاعمال ذاتها وبعدين القول الثاني العبد نفسه والقول الثالث الصحائف واستدلوا على ذلك امره احمد وابو داود والترمذي والمحبان والحاكم وغيرهم بسند صحيح من حديث الله بن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله تعالى سيخلص رجلا من امة يوم الخلائق على رؤوس الاشهاد يا رب سلم صرنا ولا تفضحنا يا ارحم الراحمين وينشر الله عز وجل عليه سجلا تسعة وتسعين سجلا كل سجل مثل ماد البصر اقف كده في الخال وانظر ده سجل ينشر عليه تسعة وتسعين سجلا كل سجل مثل مد البصر يا رب سلم ثم يقول الله تبارك وتعالى له احضر وزنك فيحضر العبد فيقول الله عز وجل أظلمك كتبتي الحافظون فيقول العبد لا يا رب فيقول الرب جل وعلا لك عذر فيقول العبد لا يا رب فيقول الله تبارك وتعالى إن لك عندنا حسنة وإنه لا ظلم عليك اليوم فيخرج الله عز وجل له بطاقة فيها كلمة التوحيد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله فيقول العبد يا رب وما هذه البطاقة في هذه السجلات ده 99 سجل والسجل مد البصر بطاقة فيها كلمة التوحيد بطاقة دي تحط في كفة ولا في كفة واللغتان الصحيحتان والسجلات دف كفتان أعمل إيه ما هذه البطاقة في هذه السجلات فيقول له الحق جل على أحضر وزنك فإنه لا ظلم عليك اليوم قال الحبيب المصطفى فيحضر العبد وزنه فتوضع السجلات في كفة وتوضع البطاقة في كفة قال الحبيب فطاشت السجلات وثقلت البطاقة فإنه لا يثقل مع اسم الله شيء لا إله إلا الله محمد الرسول الله على التوحيد يا رب أحينا على التوحيد وتوفنا على التوحيد واحشرنا في زمرة الموحدين تحت لواء إمام الموحدين وقدوة المحققين محمد سيد النبيين ومرسلين توحيد إن الله لا يغفر ويشترك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء التوحيد يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم التوحيد ولقد أوحية إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين التوحيد قال الحبيب ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد الرسول عز وجل إخلاص والحدث الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عن التوحيد في الصحيحين قال الحبيب من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار خذ العبارة دوما تنسهاش التوحيد هو الاكسير الاعظم بتقول ايه بقول لك التوحيد هو الاكسير الاعظم الذي لو وضعت منه ذرة على جبال من الذنوب والخطايا لأذابتها وبددتها يا الله قال الله في الحديث القرسي يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغ الذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي خد التل تدي قال جل جلاله يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا أتيتك بقرابها مغفرة بس أنا قلت قبل كده التوحيد اللي هتنجو به قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالجوارح والأركان خلي بالك مش مجرد كلمة ترددها الألسنة دخان يطور في الهواء لا لابد أن تردد بلسانك وأن يصدق قلبك وأن تترجم أعمالك وجوارحك هذا القول وهذا المعتقد والعمل من الإيمان أو أتخرج العمل من الإيمان أبدا العمل من الإيمان قال النبي وكما في صحيح مسلم حديث أبي إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم إوعى تنسى دي وأعمالكم لازم تترجم الإيمان إلى عمل أنا بحب ربنا سبحانه وتعالى وبحب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم طب ما تترجم ينفع تضيع الصلاة أنا تقول بحب الله, وحب الله ورسوله ينفع تضيع الصيام تضيع الزكاة ينفع ما تلبسيش الحجاب وأنت تقولين بأنك تحبين الله ورسوله والله ما ينفع الحب امتثال للأمر واجتناب للنه ووقوف عند الحد يبقى قال أهل العلم توزن الأعمال ومنهم من قال يوزن العبد نفسه في الميزان ومنهم من قال توضع الصحائف في الميزان وأنا أقول لا حرج على الإطلاق في الجمع بين هذه الأطوال كلها يوضع العبد بأعماله بصحفه في الميزان بين يدي الله الرحيم الرحمن جل جلاله لا أريد أن يبقى قال أهل العلم توزن الأعمال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 بعد الحساب والميزان فالحساب لتقرير الأعمال والميزان لبيان مقدارها ليكون الجزاء بحسبها أقول إذا قرغ الحق تبارك وتعالى من الحساب وتقرير الجزاء أمر الملك جل جلاله بنصب الصراط على ظهر جهنم سلم سلم يا رب سلم صراط تاني فيه صراط بعد الحساب والميزان بتقول لي فيه صراط أيوة. والصراط ده بينصب فين على جهنم شفت حضرتك الكبرى اللي على النهر أو البحر تماما تماما يضرب الصراط بين ظهري جهنم أو على متن جهنم جهنم تحت الصراط والكل لازم يورد لازم يعبر لازم يمر وإن من إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا اللهم اجعلني وياكم من المتقين ونذر الظالمين فيها جثية ايه الصراط الصراط لغة هو الطريق الواضح الصراط في اللغة الطريق الواضح ومنه قول جرير وأمير المؤمنين على صراط إذا عوج الموارد مستقيم طب الصراط في الشرع الجسر اللي بيضرب على ظهر جهنم او على متن جهنم يمر عليه كل الخلق اهل العلم منهم من قال يمر على الصراط بمعنى يرد النار كل احد البر والفاجر لكن الله يجعل النار بردا وسلاما على المتقين كما جعلها على ابراهيم هذا قول والقول الثاني هو قول الجمهور والذي أدين الله به وأميل إليه أن الورود بمعنى المرور بمعنى المرور ولا حرج أن أجمع بين قولي أهل العلم فأقول الورود له معنيان المعنى الأول الورود بمعنى الدخول وهذا للكافرين كما قال الله في شأن فرعون يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود وكما في قوله تعالى ونسوق المجرمين إلى جهنم وردة يبقى هذا هو المعنى الأول والورود بالمعنى الآخر ألا وهو المرور كما في قوله تعالى وإن منكم إلا واردها أي إلا وسيمر عليها ثم ينجي الله تبارك وتعالى المتقين ويسقط في جهنم من على الصراط الكافرون والمجرمون والظالمون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اسمع كلام النبي عليه الصلاة والسلام الذي آتاه الله جوامع الكلم كما في الصحيحين. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن ناسا سألوا رسول الله وقالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة سؤال حلو أوي هل نرى ربنا يوم القيامة فقال الحبيب عليه الصلاة والسلام هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر قالوا لا فقال عليه الصلاة والسلام هل تضارون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب فقالوا لا فقال عليه الصلاة والسلام كذلك ترون ربكم يوم القيامة ثم قال عليه الصلاة والسلام إذا كان يوم القيامة قال الله تعالى من كان يعبد شيئا فليتبعه فيتبع من كان يعبد الشمس الشمسة ويتبع من كان يعبد القمر القمر ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت والطاغوت مشتق من الطغيان والطغيان هو مجاوزة الحد قال عمر بن الخطاب الطاغوت هو الشيطان وقال مالك الطاغوت هو كل ما عبد من دون الله وقال ابن القيم الطاغوت هو ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع قال الله من كان يعبد شيئا فليتبع قال الحبيب فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس ومن كان يعبد القمر القمر ومن كان يعبد الطواغيت الطواغيط قال وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها حتى يأتيهم ربهم على صورته التي يعرفون فيقول أنا ربكم فيتبعونه قال الحبيب ويضرب جسر جهنم الصراط ويضرب جسر جهنم أو ويضرب الجسر بين ظهري جهنم في رواة أبي سعيد هذكرها الآن ويضرب جسر جهنم فأكون أنا وأمتي أول من يجيز يا سلام على كرامة الأمة ما فيش فايدة ما فيش فايدة في كل حلقة لازم نقف عن كرامة الأمة وعند مكانة الأمة أول أمة تجيز على الصراط مع إمام الرسل وسيد الأنبياء هي أمة المصطفى يقول الحبيب فأكون أنا وأمتي أول من يجيز ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل ودعوى الرسل يومئذ اللهم سلم سلم اللهم مسلم سلم اللهم سلم سلم في رواية تانية جميلة في صحيح مسلم لأبي سعيد الخدري رضي الله عنه وفيها أن الحبيب النبي سئل عن الصرات. يقولوا لي يا رسول الله ما الصراط هل بل حضرتك؟ فقال الحبيب دحض مزلة أو مزلة اللغتان صحيحتان. يعني ايه يعني ما كان بتزل عليه الأقدم ولا تثبت. إلا لمن ثبت الله أقدامه اللهم ثبت أقدامنا على الصراط يا أرحم الراحمين خلي بالك خلي بالك دحض مزلة ما بتزل على الأقدام قال فيمر عليه المؤمنون كطرف العين الله أكبر الله أكبر فريق من أهل الإيمان أول ما يقف على الصراط يعبر في لحظة انك تغمض عينك وتفتح يكون هذا الفريق عبر بفضل الله كطرف العين شوف النبي والحديث فيه صحيح مسلم فيمر عليه المؤمنون كطرف العين أو كالبرق وكالبرق وكالريح وكالطير وكأجاويد الخيل والركاب اسمع فناج مسلم ده أول صنف من أهل الإيمان فناج مسلم ربنا ينجيه ويعبر ومخدوش النار تطوله مرسل ربنا نجيه ومكدوس في نار جهنم سلم سلم يا رب ومكدوس في نار جهنم عاوزك تعيش المشهد ده فيه رواية في صحيح مسلم من حديث حذيفة النبي أضفها إضافة عجيبة جدا فقال عليه الصلاة والسلام وترسل الأمانة والرحم فتقومان على جنبتي الصراط يمينا وشمالا يا رب يا رب سلم الأمانة والرحم فتقومان على جنبتي الصراط يمينا وشمالا الأمانة تسألك حقها والرحم تسألك حقها يا طرى مجهز جواب وفيد بالأمانة إيه الأمانة؟ ما أنا قلت أول كده في حلقة كاملة قال ابن عباس الأمانة هي الفرائض قال أبو العلاء الأمانة هي ما أمر به وما نهى عن قال الحسن الأمانة هي الدين فالدين كله أمانة الدين كله أمانة جوارحك أمانة وعلمك أمانة ودينك أمانة وعبادتك أمانة والمال عندك أمانة وزوجتك أمانة ووظيفتك أمانة والمال العام بين ايدينا أمانة كل هذه أمانات سنسأل عنها تصور وانتمشى على الصلاط عريان الأمانة مسكت تعالى انا لي حق عندك انت خنت الامان الفلانية وضيعت الامان ال... يا رب سلم, سلم يا رب لا وفي خططيف وكلاليب وحسك ايه ده خطاطيف جمع خطاف عارف الخطاف الحديد الكلاليب جمع كلوب الخطاف كمان حسك جمع نوع من انواع الشوكب ينبت في ارض الجزيرة زي الشوكة كده زي السنارة مش ممكن دي تخطف الناس على قدر اعمالهم وربك جل جلاله لا إله إلا الله أي الخطف ده عارف يخطف مين ويفوت مين سبحان الملك سبحان الملك لا إله إلا الله عش معايا بقلبك وعقلك أمان على جنب الصراط والرحم على جنب آخر لا يدخل الجنة قاطع رحم والحديث في الصحيحي لا يدخل الجنة قاطع رحم لا إله إلا الله تصور طيب الموقف صعب والمشهد مهيب ورب الكعبة والنار تحت الصراط عما تصفر وتزمجر طيب يا ترى آخر واحد يمر على الصراط مين تعالوا نختم به الحلق الللادي آخر واحد يمر على الصراط والحديث فيه صحيح مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم قال آخر رجل يدخل الجنة يمشي على الصراط مرة وينكفئ مرة وتسفعه النار مرة عايش الوصف النبوي الجميل ده آخر واحد هيدخل الجنة آخر واحد في الأمة ماشي على الصراط يمشي شوية وينكفئ شو يقع شوية سبحان الله والنار تطوله شوية تلتا يمشي مرة وينكفئ مرة وتسفعه النار مرة ان عايش الموقف بقلبك وعقلك وكيانك يا الله وبعدين ربك ينجيه سلام فمن زحزح عن النار وادخيل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور ربنا نجيه فيعبر الصراط خلاص عبر نجا ينظر كده النار من خلفه ويقول لها ايه والتبارك إيه؟ الذي نجاني منك الحمد لله الذي اعطاني ما لم يعطي احدا من الاولين والاخرين من خلقه والمسكين اخر واحد لا اله بس فوز عظيم فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز فوز عظيم رب الكعبة هو ده الفوز الحقيقي سبحان الله اسمع بقى كده النبي عليه الصلاة والسلام يقول فترفع له شجرة ده مئة عام اقرأوا إن شئتم قوله تعالى وظل ها أيوة ممدود وظل ممدود سبحان العزيز الودود سبحان الغفور الودود سبحانه وتعالى اسمع يقول فترفع له شجرة هذا هو كان لسه هناك بتعطرس على الصراط بلغتنا يعني بلهجتنا بتعطرس على الصراط وربنا اللي نجاه جل في علاه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 وربنا اللي نجاه جل في علاه فيعدني ربنا يرفع له شجرة ثم العبد يسكت كذا وبعدين يطمع بقى في كرم الملك في كرم الكريم فيقول يا رب يقول اللهم أدنني يعني أرابني يا رب من هذه الشجرة لأستظل بظلها ولأشرب من مائها فهم رب العز يقول له يكلمه يا الله يكلمه يقول له عبدي لو أعطيتكها هتسألني غيرها طب لو قربتك منها يعني هتسألني حاجة تقول لا وعزتك لا أسألك غيرها ويعطي ربه من العهود والمواثيق مش هيسأل حاجة ده كان حيواء كان حينزل جهنم والعاذ بالله وبعدين شجرة من شجرة جل لا ده نعمة كبيرة ده رحمة عظيمة وعزتك لا أسألك غيرها فيقربه الله جل وعلا منها فيستظل بظلها ويشرب من مائها اسمع اسمع شوف النبي يقول ايه فترفع له شجرة هي احسن من الاولى الله النبي العبارة في غيت الرقة يقول وربه يعذره لانه يرى ما لا صبر له عليه الله الله اكبر وربه يعذره لانه يرى ما لا صبر له عليه سبحان الله شجرة تانية بس اجمل من الاولى فالحبدي يسكت وياك عمال القلب معلق لا رب يا رب أدنني من هذه الشجرة قربني من دي الشجرة دي أحسن من اللي فاتت دي أدنني من هذه الشجرة لأستظل بظلها وأشرب من مائها فيقول الله عز وجل يا ابن آدم ما أغدرك في بعض الرواية ما أغدرك ألم تعطي العهود والمواثيق ألا تسأل غير الذي سأل أقول عزتك لا أسألك هي دي وخلاص مش هسأل تاني مش ممكن أسأل تاني فيقربه الله عز وجل منها فيستظل بظلها وأشرب من مائها اسمع اسمع التالتة دي النبي عليه الصلاة والسلام يقول فترفع له شجرة عند باب الجنة يا خضر يا ط عند باب الجنة ضاضرتان باء فيسكت العبد ما شاء الله لو أن يسكت وبعدين مش قادر يصبر النبي يقول وربه يعذره لأنه يرى مال صبر له عليه فيسكت بعد يا رب يا رب من هذه الشجرة لأستظل بظلها ولأشرب من مائها فقل الله ألم تعط العهود والمواثيقة ألا تسأل غير الذي سألت قال وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه فيقربه الله عز وجل منه الله أكبر دع لباب الجنة نظر إلى الجنة يا رب جعلنا من أهلها فيرى ما أعد الله فيها لأوليائه من النعيم فيقول العبد وهي ربي أدخلني الجنة أدخلني الجنة اسمع رب العزة يقول للعبد عبدي ما الذي يرضيك مني يا الله ايه اللي يرضيك انت عاوز ايه ما الذي يرضيك مني اترضى ان تكون لك الدنيا الدنيا ومثلها معها تحب يكون ملكك في الجنة زي ملك الدنيا ومثلها معها يقوم العبد يقول له أتستهزئ مني وأنت رب العالمين يا الله I مني وأنت رب العالمين هل على teenage time في جهannem وبعدين ربنا يقول له أترضى أن تكون لك الدنيا ومثلها معها يقول له أتستهزئ مني وأنت رب العالمين ضحك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأنا كذلك أمتثل وأستن بابن مسعود وبسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك عبد الله بن مسعود ثم قال لأصحابه لم تسألوني مما أضحك قالوا مما تضحك يا ابن مسعود؟ قال أضحك لضحك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلقد ضحك رسول الله وقال لأصحابه أتضرون مما أضحك قالوا الله ورسوله أعلم قال أضحك من ضحك رب العزة من عبده يا الله أضحك لضحك رب العزة من عبده إذا قال العبد أتستهزئ مني وأنت رب العالمين قال فيضحك رب العزة من عبده ويقول له أنا لا أستهزئ منك ولكني على ما أشاء قادر أيها الأفاضل ماذا بعد الصراط آه نار أو جنة وهذا هو موضوع حلقتنا الأخيرة غدا إن شاء الله تعالى